وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وعنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وعنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا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 وأن لو مَا حَطَمَا وَأَنَّهُمُ التَقَامُوا عَلَى الصَّيْقَةِ لِأَصْطِيْمَاهُمْ مَا أَنعَدْ قَلْنَ نَفْسٍ لَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يسلكه عذابا صعدا.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 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون مَنْ أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا مَن رَّضِيَ تَضَارُمُ الرَّسُولُ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كل